نهاية من صنع القدر قضى خالد بقية أيامه بعد عزله في مدينة حمص ما يقارب أربع سنوات أو أكثر لم يفارقها قليلا إلا ليعود إليها وعاش هناك بين أهله وولده وهم كثيرون وكأنما كانت للموت ضريبة مقضية على هذا القائد الكبير يطالبه بها في حربه وسلمه حيث كان فمات من أولاده نحو أربعين في سنة الطاعون ولم تروا لنا كلمة قالها خالد في موت هؤلاء الأبناء الكثيرين وهو الرجل الذي كانت تبشير بغلام عنده فرحا من أكبر أفراح الحياة فكأنما ألف وجه الموت للطاعون لما واجهه من قريب، فهو لا يلقه أبداً لقاء غريب مريب. وتعقب الموت أبنائه الذين بقوا بعد الطاعون، وأشهرهم المهاجر من حزب علي وعبد الرحمن من حزب معاوية، فمات المهاجر في صفين، ومات عبد الرحمن مسموما على ما قيل، لأنه رشح للخلافة قبل أن يرشح يزيد بن معاوية لولاية العهد. فسقاه معاويه السم على يد الطبيب ابن اثال وما هي الا فتره حتى انقرضت ذريه هذا القائد الكبير صاحب الموت والقدر فورث دورهم بالمدينه احد ابناء اخيه وانتهت حياه خالد رضي الله عنه نهايتها العجيبه بين سنه 21 و22 والنهايه العجيبه لحياه مثله ان يموت على فراشه كما قال بعد ان شهد اكثر من خمسين زحفا في نجد والحجاز والعراق والشام ولم يبق في جسمه مصح من كثرة الجراح وليس هذا كل ما في موته من غير المألوف أو غير المنظور فإنه مات ولم يجاوز الخامسة والخمسين على أرجح تقدير وليست هي بالسن التي تنتهي بها الحياة بغير مرض شديد فإن كان قد ألم به مرض عارض غير مميت في جملة أطواره فلعله قد اتم ما بداه الحزن على الابناء والفتور من الراحه وذلك الاضطراب الذي كان يفزعه في نومه وينتقع منه لونه اذا غضب اوثار ولم يوجد في بيته عند موته غير فرسه وغلامه وسلاح وقفه للجهاد في سبيل الله فلما بلغ ذلك عمر قال رحم الله ابا سليمان كان على غير ما ظنناه به ونكس مرارا وهو يسترجع كلما رفع رأسه ثم قال كان والله سدادا لنحور العدو ميمون النقيبة وقد كان حزن عمر عليه حزن قريب وحزن مسلم وحزن خليفة قال لأمه عزمت عليك ألا تبيتي حتى تسويدي يديك من الخضاب واجتمع بنات عمه يبكين فقيل لعمر أرسل إليهن فانههن فقال دعهن يبكين على ابي سليمان ما لم يكن نقع او لقلقه على مثل أبي سليمان تبكي البواكي ولما سئل عمر أن يعهد بعد موته قال لو أدركت ابا عبيدة بن الجراح ثم وليته ثم قدمت على ربي فقال لي لما استخلفته على أمة محمد إلا قلت سمعت عبدك وخليلك يقول لكل أمة أمين وإن أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. ولو أدركت خالدا ثم وليته ثم قدمت على ربي فقال لي من استخلفت على أمة محمد لقلت سمعت عبدك وخليلك يقول لخالد سيف من سيوف الله سله الله على المشركين ولعمري ان سيف الله قد استحق هذه التزكيه وهو في الغمد كما استحقها وهو مشهور فليست سنوات العزلة بأخف السنوات وزنا في سيرة خالد بن الوليد إن الحوادث قد وعظته بها فالتعظى في صبر وأنات فلم يغلبه لسانه ولم يغلبه هواه ولم يتحرك لكيد ولا لشغب ولا لمذمة ولا لوقيعة. ولو شاء بعض ذلك لكان له مطمع فيه وهو الرجل الذي طبقت شهرته افاق المسلمين وغير المسلمين نعم إنه لا فتنة وابن الخطاب حي كما قال وإنما الفتنة تخشى إذا كان الناس بذيبلا أو في معرض الفرقة والنزاع وعصيان الأئمة أو انقطاع الإمام ولكن إدراك هذا وحده مفخرة من المفاخر وليس كل إدراك كهذا الإدراك بالذي يغلب الهوى ويقمع النزوات فلا جرم يرشح الفاروق خالدا للخلافة كما رشح لها أبا عبيدة ولا جرم يعرف سيف الله في الغمد كما عرفه وهو في يمين البطل الجسور فإن يكن خالد مخشي المزاحمة على الخلافة في ظن من الظنون فليس هو بمخشي عليها وقد وصلت إليه معهودا إليه خالصة من الزحام وقد استحقها بعد أكبر مستحقيها وريض لها سنوات تجرد فيها من ثورة الشباب وبعد ما بينه وبين نشأة الجاهلية وقرب ما بينه وبين الله لقد مات نصير الموت مطمئنا إلى نهاية حياته لا يكره منها إلا أنها انتهت به على فراشه ولكننا أبناء آدم نكره كثيرا ما يكون من حقنا أن نتمناه وما كان لخالد أمنية قد بقيت له في ميدان الكفاح يتمناها لقد عرفه الناس حق عرفانه وهو الكريم الشجاع، ولم يبق له إلا أن يعرفوه في ميدان العزلة، وهو الشجاع الصبور، وقد عرفوه على هذه الصفة في ميدان حمص، ميدان السلم والتسليم، خير عرفان وأجدره بماضيه العظيم، وتاريخه الخالد المقيم.